اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب بـ على سيدنا محمد طب القلوب وعدوائها وعافيات أبدان وشفائها ونور الأب وعلى